كل شيعه انهم اشد على الرحمانعتيا ثم لا نحن اعلم بالذين هم اولى بها اصليا وان منكم الا واردها وان كان على ربك حتما م قلطِييا ثمَُّ نُ نَججَّذينَ التَّقَوْ وَذَر الظَّالمِين وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فيِيه جِثية